كبر المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويجي إليه من ينيب وما تترقون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 فَلِذٰلِكَ فَدَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فَقُلْ لَا آمَنْتُ بِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ يَدْعُونَ إِلَّا بَيْنَكُمْ وَإِنْ كُنْتُ عَدْلًا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله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 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يماروا لفي الساعة لفي ضمال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزب له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نوتيه منها وما له في الآخرة منها النصيب أبهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يابن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الغارين لهم عذاب نليم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 شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحفق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يَوَايا لَمَا يَقُولُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ